وإذا كان هناك رجل صحيح الجسم ميسور الحال ويريد أن ينيب عنه من يحب فهل يجوز هذا ما دام الرجل صحيحا وميسورا لا يجوز أن ينيب عنه غيره في الحج فهو عبادة بدنية ومالية مع والله أعلم